يا رسول الله سلام عليك الله الله يا من في عن شملي ولا عند يا ابي نيره وان الله الله يا مهيلا الدمع Al-Quram الله الله وبه من خراطين أمين وبآيات القرآن قرآن علوم الله الله فاتعر في بها أخرى قل بققا والته عرفنا الله الله يا لافونا ولنا المعلى وخف وخيف, وخيف منا ولنا خير الأنام أبو الله الله وعلي المهار تضر أحسب وإلى السبطان ننتسب الله الله نسبا ما فيه Terima kasih Oh. بين العال نبي علي الله الله وابنه الباقي خير ولي والامام الصادق بنجل بنجل حنفيني الله الله وعليل الدين الاولى ال أهل بيت مشتاق أنا الله الله هم أمان الأمان أرضي فما أنا أهدك شبي وعنا بباركته الله الله وهدينا رسنا رأي قواربتي في طريقته الله الله ونعافنا من ألف